Iktehuhu yssellu nälä nabi. Yaa, ihaa lätin amnu yssellu alhih u sallimu tsslimat. Inna lätin yuddun Allah u الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا Fakad ihtamaluu buhtana وَإِثْمًا ithman mubiina Ya ayyuhan nabiyy kulli azwajika wa المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهم ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما